قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمرجودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة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 نفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرسها فيما ما أنت من ذكرها إلى ربك ملتها. إنما أنت منذر من درمي. 111. <تخشاها> كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها